وَكَذَلِكَ جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يحيي شياطين الانس والجن يحيي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون